أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أن به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوذي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سادغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِثَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ إِعْمَلُوا أَلَدَاؤَ دَشُّكْرَ وَقَلِيرٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ